بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه لله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال المصنف رحمه الله في ذكر طبقات اهل العلم في نصهم على علو الله عز وجل على عرشه طبقة الشافعي أحمد رضي الله عنهما روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما اقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل الى السماء الدنيا كيف شاء وذلك سائر الاعتقاد وقال عبد الله بن مستمة القانبي من لا يوقن ان الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي كما يقر في قلوب العامة من العلو يعني دون تكييف وقال عاصم ابن علي شيخ البخاري رحمه الله تعالى نظرت جهمن فتبين من كلامه انه لا يؤمن ان في السماء ربا وقال عبد الله بن الزبير الحميدي نقف على ما وقف عليه الكتاب القران والسنه نقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي وقال هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال لا أدري بائن من خلقه لا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه فإنه لم يتب بعد فذلك لإجماع أهل السنة على أن الله لا يحل في مخلوقاته ولا يتحد بهم وهذا في الحقيقة إجماع أهل الإسلام وأن الاستواء يقتضي المباينة والانفصال أن الله يحل ليس حالا في خلقه ولا منتهدا به باء من خلق غير منفصل وقال محمد المصعب العابد من زعم انك لا تتكلم ولا ترى في الاخره فهو كافر بوجهك اشهد انك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما تقول اعداء الله الزنادقه وقال ابو عمران الطرسوسي قلت لسميد بن دابو ابن داوود هو عز وجل على عرشه باء من خلقه قال نعم وقال نعيم بن محمد في قوله وهو معكم قال معناه انه لا يخفى عليه خافية بعلمه الا ترى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم وقال رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها كلام من احسن كلامه اهميه فكان كلام نوعي بن حماد شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها يرد على الجهميه والمعطلة لانهم في كل يقولون هذا يلزم منه التشبيه لا هذا لا يلزم منه التشبيه ولو لزم منه للزمنا لكن هذا باطل بلا شك لماذا لان هذا الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلو كان لازما حقا لكان لازم الحق حق وهذا لا شك فيه ولكن الحق ان هذا لا يلزم منه التشبيه بل التشبيه منفي بنص القران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال بشر الحافي والايمان بان الله تعالى على عرشه على عرشه استوى كما شاء وانه عالم بكل ما كان كل ما كان وما يكون وانه يقول ويخلق فقوله كن ليس بمخلوق ومن دعائه اللهم انك تعلم فوق عرشك ان الذل احب الي من الشرف اللهم انك تعلم فوق عرشك ان الفقر احب الي من الغنى اللهم انك تعلم فوق عرشك اني لا اوثر على حبك شيئا أما تفضيل الظل على الشرف والفقر على الغنى فليس هو الذي ينبغي أن يكون وإنما يؤثر الإنسان ما هو أطوع لله عز وجل في كل حال و يعني يمكن أن يكون المقصوب الظل في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصيته والفقر بطاعة الله عز وجل أحب إليه من الغنى في معصيته وهذا يعني يعني الاظهر وقال ابو عبيد الله ابو عبيد القاسم سلام في احاديث الرؤيه والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا وحديث اين كان ربنا فقال هذه احاديث صحاح عملها اصحاب الحديث بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن اذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره وهذا معنى لا تفسير في ذلك ليس أنه ليس عندهم معنى بل لا يفسرونه على خلاف وجهه لا يؤولونه يعني لا يحرفونه ولا يبدون كيفية يقولون تفسيره ونحن أضحك بالطريقة الفلانية أو نحو ذلك هذا لا يلوز بل امره استلف كما جاء من غير تفسير اذا كان لا يحتاج لتفسير ومنهم من قال لا كيف ولا معنى على ماذا كررنا يعني لان المعنى بين والمعنى المنفي هو الكيفيه في الحقيقه او المعنى التاويلي المعنى اللي هو تفسير تاويل وليس على ظاهر وقال احمد نصر وسئل عن علم الله فقال علم الله معنا وهو على العرش حمد الله وقال مكي بن ابراهيم دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت يا ام ابراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجر قالته نجره الذي نجر اسنانك اسنانك قال وكانت باديه الاسنان تعيبها يعني وان كان هذا الكلام لا ينبغي ولا يجوز ان يقال نجر الله العرش ان هذا كلام منكر وانما يرد على هؤلاء بدعتهم وضلالهم من غير ان نستعمل الفاظا لم ترد في كتاب ولا سنه ولم يستعمل لم يذكر في القران الله ان الله نجر العرش استغفر الله قال قتيبه بن سعيد قول الائمه في الاسلام والسنه والجماعه نعرف ربنا في السماء السابعه على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى سبق وذكرنا فيه اي بمعنى ايه فوق وعلى وقال ابو معمر اسماعيل رحمه القطعي اخر كلام الجهنيه انه ليس في السماء اله وقال يحيى بن معين اذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد قلت والكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه اقصد بذلك يعني انه اثبته اولا فوق وانه يصعد و انه فوق عرشه فسوف يعني يئبى يعني يعني يئبى اثبات ذلك فالصحيح انه انما يقال اذا كي الى قائلا سئل كيف ننزل قال كل نقول في الجواب كل اسماءه وصفاته وافعاله لا نعلم الكيفية كما قال إمام الملك ولا يحيطون به علم لما قال الكيف مجهول وعن علي بن المديني أنه سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام يقول الرؤية رؤية الله في الآخرة والكلام أن الله تكلم وكلامه غير مخلوق وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال قرأ ما قبله ألم تر أن الله يعلم وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه لا يخلو شيء من علمه يعني يعلم كل شيء وإلا فليس العلم صفة تقوم بغيره بل العلم صفة من صفاته وليس معنى الكلام ان علمه يحل في المخلوقات ولا يعني بذلك الفاظ الكتاب والسنه لا تحتمل ايهاما قيل له ما معنى وهو معكم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفه بلا حد يعني بلا تعريف ما قول ما حد التعريف وماذا هذا هو الحد يعني وذكر التعريف للكلمه ولا صفة لا نصف الاستواء بكيفيه لا صفة هو صفة هي صفة فعليه لكن ليس المقصود هذا الكلام بلا صفة يعني بلا تكلم منا في الكيفيه ولا نصفه بمعنى انه اول كما ذكرنا في لا كيف ولا معنى وقال حرب ابن اسماعيل الكرماني قلت اسحاق بن راهوي قوله تعالى ما يكون نجو ثلاثه الا هو ربيعهم كيف تقول في قال حيثما كنت فهو اقرب اليك من حبل الوريد وهو باءن من خلقه هذا كلام اسحاق وهو كلام قوي متين في اثبات ان الله عز وجل لا يقرب من خلقه كيف شاء مع اثبات الانفصال والبينونه ومع اثبات انه لا يحل في خلقه فالقرب لا يقتضي حلولا ولا مماسسا بل يقتضي مباينه وهو تفسير منه لقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد انه الله عز وجل وهو ظاهر الايات وتفسير ابن جرير خلافا لمن قال ان تفسير ونحن اقرب اليه اي الملائكه وهو كلام شيخ الاسلام الزاميا وابن كثير وليس بظاهر ابدا مما سير بالصحيح ان الله اقرب الى الانسان من حبل الوريد واقرب اليه من نفسه هذا قرب علم واحاطه وهو سبحانه وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء ويعلم ما الخلق عليه وهو اعلم بهم من انفسهم وهو اعلم يعلم ستر واخفى وهذا لا يقتضي حلولا ولا ممثلا كما ذكرنا يقول ثم ذكر عن ابن مبارك قوله هو على عرشه بائن من خلقه ثم قال اعلى شيء في ذلك وابينه قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى رواه الصلال في السنه وقال اسحاق رهويه دخلت على ابن طاهر الامير ابن طاهر كان اميرا فقال ما هذه الاحاديث يرون ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا قلت نعم رواه الثقات الذين يرون الاحكام ليس كاهل الباطل الذين يقولون ان احاديث الاحكام تقبل واحاديث الصفات ترد الاحاديث في العقيده لا تقبل فيها اخبار الاحاد بل يحتج بان الذين رووا الاحكام رووا العقائد فكيف تفرق بينهما كيف يفرق بينهما قلت نعم رواه الثقات الذين يروون الاحكام فقال ينزل ويدعو عرشه فقلت يقدر ان ينزل من غير ان يخذ منه العرش وانا نعم قلت فدي ماذا تتكلم في هذا وهذا هو الذي ذكره اسحاق رواه وهو الصحيح فعلا وهو انه عز وجل ينزل من غير ان يخذ منه العرش يعني إيه يخلو منه يعني لا تزول هذه الصفة مش أن العرش يحويه مثلا كما قد يظن ذلك جاهل يخلو منه لأنه يحل في العرش ولكن مقصود أنه لا تزول صفة استوائه وذلك أن أفعال الرب عز وجل لا تتناقض ولا تتعارب لا يلذم من نزوله انتفاء صفة الاستواء عنه فإن هذا فعل من أفعال الله لا ندري كيف يتأ وذاك فعل من أفعال الله لا ندري كيف يتأ من الذي جعل ما من الذي يجعلنا ما جعل صفه العلو الاستواء مخالفه لصفه النزول لماذا بل نقول هو على عرشه استوى وهو ينزل الى السماء الدنيا كيف شاء ولا تنافي هذه الصفه هذه الصفه لم يرد في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم انه يدا عرشه ولذا نقول ان صفه الاستواء ثابته ولا يجوز انكارها في وقت دون وقت الا ان يفعل الله ما يشاء وهو لم يخبرنا بذلك فنزوله عز وجل لا يعني زوال صفه الاستواء او انتفاء صفه الاستواء ولذلك الصحيح في هذه المساله هل يقال انه ينزل ولا يخلو منه العرش ام نقول ننزل ولا ينزل ولا نتكلم في المساله اصلا الصحيح نثبت ما اثبته اسحاق انه ينزل ولا يخلو منه العرش بمعنى لا تزول صفه الاستواء لماذا لان صفه الاستواء ثبتت وصفه النزول ثبتت وكلاهما حق ولا دليل على تعارض هذين الفعلين والافعال لا تتعارض ولا مانع من ان يفعل الله عز وجل في علين في وقت واحد لا تعارض بينهما سبحانه وتعالى اذ الكيفيه مجهوله نزول يليق بجلاله واستواء يليق بجلاله ليس كانزولنا ولا كاستوائنا علو احدنا ينافي نزوله ونزل نزل ولكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك نقول ينزل وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى وروى الخلال عنه قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى اجماع اهل العلم انه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في اسفل الارض السابعه وقال رجل من الاعرابي احد ائمه اللغه رحمه الله يا ابا يا ابا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى قال هو على عرشه كما اخبر فقال الرجل ليس كذاك انما معناه استولى فقال اسكت ما يدريك ما هذا العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فايوهما غلب قيل استولى والله تعالى لا مضاد له وهو على عرش كما اخبر ثم قال الاستيلاء بعد الموالبه قال النابغه الا لمثلك او ما انت سابقه سبق الجواد اذا استولى على الامل وقال دنور المصري رحمه الله اشرق لنوري وجه السماوات وانار لوجهه الظلمات وحجب جلاله وحجب جلاله عن العيون وناجا وناجاه على عرشه السنه الصدور طبقه اخرى من تلاميذ هؤلاء قال المازني في عقيدته الحمد لله حق ما بدي واولى من شكر حق ما نبدا به الكرام حمد ربنا واولى من شكره والله عليه اثني الواحد الصمد ليس له صاحبه ولا ولد جل عن المس عن المثل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه فهو دان بقلمه من خلقه والقران كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيابيد فقدره الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمه ازليات قدره الله ازليه غير مخلوقه وذلك ان قدره العباد تحدث بعد ان كانت عدما وكذا كلامهم وصفاتهم اما صفات الرب عز وجل فلا يعني بدايه لهن هو عز وجل لم يزل باسمه وصفاته ليست ليس, ليس من محدثات في تدبير قال كلمات غير مخلوقات دائمه ازليات ليس محدثات في تدبير ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جل صفاته عن شبه المخلوقين عال على عرشه باء من خلقه وذكر ذلك المعتقد وقال لا يصح لاحد توحيد حتى يعلم ان الله على عرشه بصفته قلت مثل اي شيء قال سميع بصير عليم قدير رواه رومندا ها المزميز تلميذ الشفاي لا المنيع لم يرد جعل او المنيع لم يرد في اسماء الله الحسنى ووصول الى محمد بن زهري رحمه الله عن حديث عبد الله ابن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العبد ان الله معه حيث كان هذا صحيح فقال يريد ان الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش وقال ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى امام البخاري في اخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهميه باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء قال ابو العاليه استوى على عرشه ارتفع وقال مزاهد في استوى على على العرش وقالت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات هذا كله في صحيح البخاري ثم انه جوب رحمه الله تعالى على اكثر ما تنكره الجهميه من الصفات واحتج بالايات والاحاديث نصيحه بقراءه كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري كتاب عظيم القدر يعني من اهم الاسس والمراجعه واقدمها كتاب التوحيد بالامام البخاري وكتب السنه في الرد على الجهميه في السنن كذلك وقال ابو زرعه الرازي وسئل عن تفسير الرحمن واش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرا يعني امروها كما جاء تفسيرها قراءتها وهو على عرشه وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنه الله وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سالت ابي وابا زرعه رحمهم الله تعالى عن مذهب اهل السنه والجماعه في اصول الدين وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم ان الله تبارك وتعالى على عرشه باين من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف احاط بكل شيء ايمانا وقال محمد بن يديس بن منذر الحنظلي ابو حاتم الرازي ونعتقد ان الله عز وجل على عرشه باين من خلق ليس كنفيه شيء وهو السميع البصير والله ابو القاسم الطوراني ولا الكئيب السمر وقال يحيى بن عادل الرازي ان الله على العرش باين من خلقه أحطوا بكل شيء علما لا يشذ عن هذه المقاله الا جهني يمجد الله بخلقه يمجد الله بخلقه يقول بالايه للحلول ولا يرضى بالله وان محمد ابن اسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال لي عبد قال قال لي عبد الله بن طاهر بلغني انك لا ترفع راسك الى السماء فقلت وهل ارجو الخير الا ممن هو في السماء ندري وقال عبد الوهاب الوراق من زعم ان الله ها هنا في الارض يعني فهو جهمي خبيث ان الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والاخره وكتب حرب الكرماني الى عبد الرحمن بن محمد الحنبلي ان الجهميه اعداء الله وهم الذين يزعمون ان القران مخلوق وان الله لم يكلم موسى ولا يرى في الاخره ولا ولا يعرف الله مكانا وليس على العرش ولا كرسي وهم كفار فاحذرهم سبق سبق مما بيان ان الذين يصرخون بنقيض القران كفار فيحتمل ان يكون هؤلاء المقصودون لقوله في كلامهم ان الله لم يكلم موسى ويحتمل ان يكون قصده العموم والله اعلم وقوله لا يعرف لله مكان نحن نثبت ان الله فوق العرش ولا نقول يعني اكثر من ذلك وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقب قد اتفق الذكرى من المسلمين ان الله فوق عرشه فوق سمواته يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافيه من خلقه ولا يحجبه عنه شيء وقال ابو محمد بن قتيبه ترحمه الله كيف يسوغ لاحد ان يقول ان الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى ومع قوله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كيف يصعد اليه شيء وهو معه وكيف تعرض الملائكه والروح اليه وهو معه هو معه يقصد ايه هو ده الكلام ده حق يصعد اليه وهو معهم بعلمه ولكن المقصود ان هو بقى وهو معه على الايه على الحلول قال لو ان هؤلاء رجعوا الى فطرتمهم وما ركبت عليهم زواتهم من معرفه الخالق لعلموا ان الله عز وجل هو العلي الاعلى وان الايدي ترفع بالدعاء اليه والامم كلها عاميها وعربيها تقول ان الله في السماء ما تركت على فطرتها وهذا كلام حق فعلا حتى الاطفال والكبار والصغار اذا تركوا على الفطره نطقوا بان الله في العلو في السماء وروى قال ابو بكر بن معاصم الشيباني جميع ما في كتابنا كتاب السنه الكبير من الاخبار التي ذكر ما انها توجب العلم فنحن نؤمن بها بصحتها وعداله ناقليها ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها فذكر من ذلك النزول الى السماء والاستواء على العرش وقال ابو عيسى محمد بن ثوره الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث ابي هريره امام الترمذي لما روى حديث ابي هريره وهو خبر منكر عند اهل الحديث روى حديث لو انكم ادليتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله فقال اهل العلم ده كلام الترمذي اراد لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه والحديث اصلا حديث ضعيف وحقق شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لو صح فإن الإدلاء بحبل من السماء إلى الأرض لابد أن ينفذ من الجهة الأخرى من الأرض فيصعد مرة ثانية لأن الجسم الكري والأرض كالكرة كل ما على عليه فهو ما بعود من مركزه والأحسن ينضع في الحديث ويكفينا ذلك واللي ما بترمذي فسره لهبط على علم الله ونسبه إلى أهل العلم في شكل سامة المية ينكر هذا التفسير ولكن هو حديث ضعيف فانا محتاج الى بيانه طالما انه لم يثبت فعلى اي حال زي ما قلنا الواجهين عند وجه عند تمام ان كل ما بعيد عن المركز فهو فوق بالنسبه الى الى الكره وقال اجماع اهل السنه اجماع اختلف على ان الارض كالكره قال ابو داوود سليمان اشرف السجستاني في كتاب السنه من سنن امام امام ابو داوود صاحب السنن باب في الجهنميه وساق في ذلك حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلقه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله وفي روايه فاذا قالوا ذلك فقولوا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان روه مسلم ابو داود رواه الثانيه رواه ابو داود والنسائي واحمد وذكر حديث الاوعال حديث الاحاديث الضعيف ولكن ثبوت العلو منه صحيح لانه كشاهد وليس كاصل في هذا وانما يذكر كشاهد لمدل على نصوص الكتاب والسنه من علو الله على العرش وحديث جوير بن مطعم هو حديث انه ان نستشفع بالله عليك و نستشفعك على الله فهو حديث ايضا فيه ضعف لكن فيه جزء ان الله على عرشه شان الله اعظم من ذلك ان الله فوق عرشه و عرشه فوق السماوات قال و ذكر حديث اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش حديث ذكر في حديث ده إسنده صحيح إسنده جيد هو ما ببعد ما بين شحمة أذن وعنق مخفق الطير 700 عام قال وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعه والبعث وخلق الجنه والنار وفتنه القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك ورد على طوائف الجهميه والمرجئه والخوارج والروافض رحمه الله تعالى عشان اقول قراءه كتب السنه ومن كتب السنن وكتاب التوحيد لصحيح البخاري كتاب الايمان من من هذه الكتب يعني من اهم الامور لطالب العلم ابو ابن ماجه في سننه باب ما أنكرت قال ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه باب ما أنكرت الجهمية فساق حديث الرؤية حديث عبد الرزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع له النوم هذا كان فيه حديث سبق في ضعف لكن المقصود منه هنا مش ذكر الأحاديث مقصوده ذكر مذهب هؤلاء الأئمة أئمة السنة وهو أنهم يثبتون علو الله على عرشه ويفتون نزوله على الدرج ويرزون رؤيته ويفتون سائر ما أنكره اهل البدع وذكر ايضا حيث الاوائل وايضا وكذلك مسلم في صحيح والنسائي في سنن وغيره من اهل السنن ساقوا احاديث الصفات وامروها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تاويل قال ابن ابي شيبه رحمه الله ذكروا ان الجهميه يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب وانكر العرش وان يكون الله فوقه وقالوا انه في كل مكان ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه ثم تواترت الاخبار ان الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه باينا منهم وتخلصه منهم يقصد غير حال فيهم وقال شهر بن عبد الله التستوري رحمه الله لا يجرؤ مؤمن ان يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ولنا عليه رضاه والرضا يعني ايه لمن خلق الاستواء دي لمن خلق للخالق عز وجل صفه الاستواء وليس ان الله خلق فعله الاستواء هنا مش مفعول به الاستواء مبتدا مؤخر ولمن خلق خبره فهمنا للخالق عز وجل صفه الاستواء الله الذي خلق له صفه الاستواء ليس ان الاستواء مفعول به لخلق الاستواء فعل من افعال الله عز وجل وليست افعاله عز وجل مخلوقه بل هي صفه من صفاته لا يرضى من يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء لله الذي خلق صفه الاستواء وفعل الاستواء ولنا علي الرضا والتسليم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى على العرش قال وانما سمي الزنديق زنديق لانه وازن دق الكلام بمخبول عقله دين ضيق دقيقه يعني طبعا ده كلام مش عايز اقول يعني كلام طبعا باطل يعني لغه هذه الكلمه كلمه معربه كلمه الزنديق كلمه معربه مش ان هو وزن وذيق يقول ان وزن دقه الكلام مقبول عقله وترك الاثر وتاول القران بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بان الله تعالى على عرش طبقه اخرى قال زكريا بن واحه التجي رحمه الله تعالى القول في السنه التي رايت عليها اصحابنا اهل الحديث الذين لقيناهم ان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وساق سائر الاعتقاد وقال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري امام المفسرين رحمه الله في عقيدته وحسب امرئ ان يعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر ونقل في تفسير قوله تعالى هم استوى على العرش في سوره الاعراف والمواضيع كلها اي علا وارتفع وتفسيره مشحون باقوال السلف على الاثبات وهذا فعلا ما عليه امام بن جرير رحمه الله ورد ردودا طيبه على المؤوله في قوله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ونحو ذلك وقال محمد بن هناد البوشن البوشنجي هذا ما راينا عليه اهل الامصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وايضاح منهاج العلماء وصفه السنه واهلها واهلها ان الله فوق السماء السابعه على عرشه باين من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان وقال امام الائمه محمد بن اسحق ابن قزيمه من لم يقر بان الله تعالى على عرشه على عرش يستوى فوق سبع سماوات دائم من خلق فهو كافر يستتاب فان تاب الا ضربت عنقه والقي على مزبلة الا يتاذى براحاته اهل القبلة واهل الذمة يعني له مرتدا يعني الكلام على تكفير من قال ذلك على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك قال ابو العباس بن صريج احد ائمه الشافعيه قد صح عن جميع اهل الديانه والسنه الى زماننا ان جميع الايات والاخبار الصادقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الايمان بكل واحد منها كما ورد وان السؤال عن معانيها بدعه كما قلنا الا ان يكون احتاج اليه دينا بيان ان المقصود بعاني هنا معاني التاويل الباطل او المعنى اللي مراد به الكيفيه يقول والجواب كفر وزندقه طبعا احنا شفنا الامام ابن جرير لما فسر استوى قال ايه على ارتفع مش كده والامام البخاري جابها في كتاب التوحيد وقال مجاهد استوى ايه على وقال ابو العاليه استوى ايه ارتفع اذا هم فسروها بالتفسيرات اللائقه بجلاله التي يعني تدل عليها اللغه المقصود بان هو يقول لك الجواب عن معانيها يختلف عن الكيفيه مثل قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام وقول الرحمن على عرش استوى وذكر الاعتقاد وقال سعد امام العربيه على العرش استوى قال على وقال ابو جعفر الترمذي وساله سائل عن حديث نزول الرب فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو يعني بعد ما ينزل يبقى فيه فوقه حاجه فقال النزول معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بذات نفس كان امام مالك في الايه في الاستواء في الاستواء وطبعا لا يجوز ان يقال فوقه ولو ان الله هو العلي وهذا اسمه وصفته عز دل قبل خلق العرش وقبل خلق الخلق فلا يزال هو العلي الاعلى بكل معنى واعتبار في كل وقت وحين ولذا قلنا ان انه ينزل من غير نفي صفه العلو والاستواء قال الإمام الطحاوي في عقيدته اخيه عقلت الطحاويه والعرش والكرسي حق كما بينا كما بين في كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقال ابو الحسن اشعري في ذكر ما قالته اهل السنه واصحاب الحديث وان الله تعالى على عرشه كما قال تعالى الرحمن وعلى عرش استوى قال لو راينا المسلمين جميعا يرفعون ايديهم الى دعو نحو السماء لان الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا ان الله على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو العرش وقال ابو محمد البربه الغربهاري رحمه الله تعالى الكلام في الرب محدثه وبدعه وضلاله كلام في الرب يقصد الكلام في تاويل اسماءه وصفاته وكيفيه اثبات صفاته فلا تكن فلا يتكلم في الله الا بما وصف به نفسه ولا نقول في صفاته مما ولا كيف يعلم السر واخفى وعلى العرش استوى وعلمه بكل مكان طبقه اخرى من ائمه الاسلام وعلماء السنه قال ابو احمد العسال في باب تفسير قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى فساق ما ورد فيه من اقوال السلف وائمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر وقال ابو وقر الصبغي في قوله تعالى امنتم من في السماء اي من على العرش كما صحه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو القاسم الطبراني في كتاب السنه باب ما جاء في استواء الله على عرشه باينا من خلقه فساق في الحديث ابو زيد مقيلي وحديث الاوعال وغيرهما من احاديث العلوم وقال ابو بكر الاجري صاحب كتاب الشريعه الذي يذهب اليه اهل العلم ان الله تعالى على عرش فوق سمواته وعلمه محيط بكل شيء قد احاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع ارضين ترفع اليه امر العباد وقال ابو الشيخ في كتاب العظمه له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقيهما وعلو الرب فوق عرشه وقال ابو وائل الاسماعيلي استوى على العرش الى كيف فانه انتهى الى انه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استوائه انتهى في اخباره لنا يعني انتهى يعني اخبرنا انه صار شي ولم يذكر غير ذلك هذا نهايه الايه او نهايه الاخبار عن صفه استواء الرب لم يخبرنا بالكيفيه وقال الاستاذ ابو منصور الازهري الله تعالى على العرش وقال ابو الحسن النهدي رحم الله تعالى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اعلم ان الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستوي على عرشي بمعنى عال عليه ومعنى الاستواء الارتفاع وإنما أمرنا الله تعالى برفع عيدين قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوى عليه وقال ابن وطة الكبار أصحاب أمام أحمد رحمه الله باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وقال الدارة قطني رحمه الله حديث الشفاعة في أحمد أحمد وفي احمد الله اعلم المقصود به في المسلم واما الى احمد المصطفى نسنده حديث باقعاده على العرش ايضا فلا نجحده امر الحديث على وجهي ولا تدخلوا فيه ولا تدخلوا فيه موثبا ذكرنا ان حديث بقعه على العرش حديث ضعيف كما ذكرنا ان العقائد لا تثبت من الاحاديث الضعيفه ولو صح لكون النبي لما كان هناك مانع ولكن يعني ليس يعني ليس يمنعنا من اثباته اعتقاد يعني نفي الصفات مثلا كما تقول جميعه لكن عدم صحه السند قال ابن منده ابن منده رحمه الله فهو تعالى موصوف غير مجهول يعني ايه غير مجهول يعني مش مش مجهول الصفات يعني ليست له صفه ده المجهول الجهل بالكيفيه غير الجهل بايه بالمعنى المعنى نعلمه والكيف نجهله يقول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به غير محاط به لقربه كأنك ترى وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الاعلى وقمة المنظر الاعلى فيها نظر يعني هو بالمهل هو عز وجل فوق العرش يقول وهو على العرش استوى فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء مهيض وقال محمد بن ابي زيد المغربي المغربي وانه تعالى فوق عرشه المزيد بذاته وانه في كل مكان باين قد اطلق هذه العباره اعني قوله بذاته ابو جعفر ابن ابي شيبه والدوريني ويحيى ابن عمار وابو نصر الثقفي وابن عبد البر وشيخ الاسلام الانصاري وابو الحسن القرجي واحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز القحيطي وعبد القادر الجيلي والطائفه والله نحن لا نحتاج اليها كلمه ان الله اعش فوق عرش بذاته لا حاجه اليها وان كان هما يقصدون يعني اثبات العلو تاكيدا لكن طالما انه لم يرد فنحن لا حاجه بنا الى ما لم يرد والمعنى صحيح ان دي صفه العلو يعني نقصد انه سوى صفه علو الشان وسوى صفه علو الايه علو القهر اذا سموه علو الايه الذات فالمعنى صحيح لكن الاطلاق كما ذكرت قال ابن فورك رحمه الله تعالى استوى بمعنى عل قال كبار الاشاعره المتقدمين الا في الاشاعره المتاخرين نفوا ذلك بالكليه لانهمكهم في علم الكلام المتقدمون كان لهم اثبات لكثير من الصفات منها صفه العلوم وقال ابن فورك في قوله ام امن ام امنتم من في السماء قال اي من فوق السماء وقال ابن الباقلاني هو ابن فورك الباقلاني من كبار ائمه الاشاعره وكلامهم في تقصير مذهب الاشاعره كثير جدا يعني هم اصل اصحاب المذهب يعني او يعني المتكلمين في المذهب كبار المتكلمين لكن كلامون وكلام المتقدمين من الاشاعره في الحقيقه غير كلام المتاخرين منهم في بعض الصفات قال ابن البكرياني في ابانته فان قيل فهل تقولون انه في كل مكان قيل معاد الله فهل هو مستوي على عرشه كما اخبر في كتابه فقال تعالى الرحمن على عرشه استوى وقال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال أم امنتم من في السماء الى اخر كلامه وقال ابو احمد الخطاب في في عقيدته كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا ما كان يحويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجه اليه هذا كلام حق لا شك فيه هو الغني عز وجل لا حاجه الى العرش فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء واراد وقلنا لفظ استقر ده ايه لم يرد هذا لفظ استقر يعني فيه نظر في اطلاقه عن الثرى قلنا علا وارتفع دي منسوب للتابعين وصعد كذلك وردت في حديث مرفوع يقول كيف شاء واراد لا استقرار راحه كما يستريح الخلق طبعا نفي الراحه طبعا بلا شك صحيح لان الله ما مسه من لغوب وانما الذين يقولون استقرار الراحه هم اليهود يقول قلت التفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد احسن الشيف المصنف عنا والله في هذه هذا الرد قال لم يثبت كتابي ولا السنه ونحن ننصب الله الا بما ثبت في الكتاب والسنه لا نزيد عليه ولا ننقص منه ان نزل قيم ذكر الاستقرار في المعاني الاربعه لكن الصحيح انه لم يرد قال الحافظ ابن ابن عيم رحمه الله تعالى طريقتنا طريقه السلف المتبعين للكتاب والسنه واجماع الامه ومما اعتقدوه ان الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول لم يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكيف ولا تمثيل وإن الله بائن من خلق والخلق بائن منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه ذو العرض وهو من الأشائر في كثير من المعتقدات وقال ما امر ابو زيد في اثناء وصيته ان الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تاويل والاستواء معقول اي معقول المعنى والكيف مجهول وانه باين من خلقه والخلق باينون منه وذكر سرعه الافاق وقال ابو القاسم ذلك كيف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وان الله على عرشه قال الله عز وجل اليه اصعد الكلم الطيب وقال ام امنتم ممن في السماء وهو قال وهو القاهر فوق عباده فذلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان رؤية ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن سلمة ومن التبعين ربيع وسليمان التيمي ومقاتل ابن حيان وبه قال مالك والثوري وأحمد وقال أيها بن عمار هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وعلمه وسمعه وبصر وقدرته مدركة لكل شيء وذلك معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ده الإمام حافظ حكمي لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية جزاه الله خيرا وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور أحد أخلفاء العبثين وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لا استراء راحة وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نفسه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز قال أبو عمر الطلمانكي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم نحو ذلك من القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كما نطق به كتابه وعل وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق السماوات وقال أبو نصر السرزي ائمتنا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلام محمد بن سلام ومحمد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن المبارك واحمد واسحاق متفقون على ان الله سبحانه بذاته فوق عرشه فوق العرش ويرمى بكل مكان سبق الكلام على اللفظ لفظ الذات وقال ابو عمرو الداني في اورزته التي هي في عقود الديانه كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العرش وقال ابو عبره بن عبد البر في شرحه دي هذا حديث صحيح لم يختلف أول حديث في صحته وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وقال أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة من له ورابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم في ذلك أحد محتج به في قوله وقال أبو علي وقال رحمه أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية الكلام في هذا الخبر في فصلين أحدهما جواز السؤال عن الله تعالى بأين بأين هو والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء بل نقول ودوه الإخبار عنه بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر هو الذي صحعا وهذا المعتقد أقر هذا الجواز وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال آمنتم من في السماء وهو على بعض وقال أبو وقف البيهقي رحمه الله في كتاب المعتقد له باب القول في الاستواء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يا صدر الكريم الطيب آمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال تعالى في جدوع نخ فسيح في الأرض أي على الأرض وكل ما على فوق السماء والعرش أعلى السماء سمعنا الآية آمنتم من على العرش كما صرح بيه في تأري الآيات البيرقي معلوم طبعا منزلته دينار طبعا من البيرقي عنده ميول اشعريه في كثير من مواضع اخرى لكن هم كما ذكرنا متقدمو الاشاعره يثبتون صفه العلوه نستكمل بقى الطبقات معلش نطيل قال ابو الفتح نصر المقدسي ان الله مستو على عرشه باق من خلقه كما قال في كتابه وقال شيخ الاسماء اسام الانصاري صاحب منزله التائيه في التصوف وطبعا اطلق شيخ الاسلام دي طبعا تبع ابن ابن تيميه رحمه الله ابن القيم لكن حقيقه كلام الانصاري هذا فيه مؤاخذات كثيره جدا الهروي واطلق هذا اللقب عليه فيه نظر قال في كتاب له باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعه دائما من خلقه من الكتاب والسنه فساق الحجج من الايات والاحاديث إلا ان قلنا في اخبار شتى ان الله سبحانه وتعالى في السماء السابعه على عرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان وقال البغوي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر طبعا كلاهما متاخر طبعا ومقاتل ليس بحد كذلك وكذلك الكلبي وقال ابو عبيد صعد واولت المعتزله الاستواء بالاستيلاء فاما اهل السنه فانهم يقولون الاستواء على العرش صفه لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الايمان به وبكل ويكل العلم فيه الى الله عز وجل ثم ذكر قول مالك المتقدم والاستواء معلوم الكيف مجهول وقال وروي عن سفيان الثوري والاوزعي والليث بن سعد والسفير النهيني وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنه في هذه الايات التي جاءت في الصفات المتشابهات ان نروها كما جاءت بلا كيف يعني متكابهة مشتبهة على أهل الزي والضلال أو مشتبهة بنعنى تحتمل معاني غير صحيحة لكن بردها إلى المحكمات كنحو قوله ليس كمثلي شيء وهو استميع البصير يتفق الكتاب كله ونعلم بطلان الوصف المنكر أو بطلان التشبيه ونحو ذلك فقال أبو حسن القرجي في بائيته عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه ما علمه بالغوائب ونعلمه وان استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه كيف جهل الشهاربي وقال الشيخ عبد القادر معلوم المعنى مذهول الكيفيه قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتاب الغنيه اما معرفه الصانع بالايات والدلائل على وجه الاختصار فانه يعرف ويذيق ان الله واحد احد الى ان قال وهو مستوى على العرش محتوي على الملك محيط بالاشياء اليه يصدر الكريم الطيب ولا عال الصالح ارطا ولا يجوز وصفه بانه في كل مكان بل يقال انه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وينبغي اطلاق ذلك من غير تاويل وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب انزله على كل نبي انرسل بلا كيف ومعرفه هذه النقول مهمه للرد على الصوفيه القائلين بالحلول لان متاخر الصوفيه فمن الفلا الفلاسفه المتأثنين بالفلسفة الاتحادية والحلولية كالحلاج وابن عربي ينكرون ذلك ويقولون هو حال بالمخلوقات يقولون لا إله إلا الله ما في الجبه إلا الله ويقولون أنه هو هذا الولود كل ونعيذ بالله فمعرفة من تعظمهم الصفية أكبر تعظيم كالجيلاني معرفة نقولهم مهمة في ذلك وقال أبو عبد الله القرطبي وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة معقول ان كلمه لفظ نفي الجهه دي كلمه محذفه وذلك ان جهه فوق ان لفظ فوق ورد وهو عندهم من من الجهات وهذا اللفظ لا يثبت ان هي كلمه لفظ مثبته جهه ولا منفي جهه نحن نثبت ان الله فوق عرشه ولكن لا نثبت ان الله يحل في مكان مخلوق من مخلوقاته وانا لذلك ان كل ما تقصدون بالجهاء ما كان مخلوق نفي ان الله علو بالمخلوقات ما وراء العرش نثبت ان الله فوق العرش قال كان السلف لا يقولون بنفي الجهاء ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم والكافه باثباتها لله تعالى يقصد اقصد ايه ما لهش لله جه لكن قالوا ايه فوق لفظ فوق يعني كما نطق كتابه وهو القاهر فوق عبادي يخافون ربهم من فوقهم واخبرت وصولا ولم يكر احد من السلف ان استوائه على عرشه حقيقه وخص ارشه بذلك لانه اعظم مخلوقاته ولانه سقف لجميع مخلوقاته الصح وانما جاهدوا كيفيه الاستواء فانه لا يعلم حقيقته كيفيته لا يعلم حقيقه كيفيته قلت اراد بالجاء اثبات العلو لله تعالى اما لفظ الجاء كلمه جاء لياء جاء جيم هاء ت فلن يرد في الكتاب والسنه ولا يلزم من اثبات العلو اثباتها لان العرش ذكر ان جميع المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهه ولو سلمنا انه يلزم من اثبات العلو اثبات الجهه فلازم الحق حق فاستلزم استلزمه صريح الايات والاحاديث فهو حق بلا خلاف عند المرسل قال شيخ الاسلام تيمور رحمه الله في العقيده الوسطيه بعد سرد الاتي والاحاديث بالصفات فصل وقد دخل فيما ذكرنا من الايمان بالله الايمان بما اخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عليه كما جمع بين ذلك في قوله تعالى والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم انما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق فان هذا لا تجبر اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر ايه من ايه الله من اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر ويغير المسافر اينما كان كلام في انتهى القوه والاتقان يثبت المائيه حقيقه ويثبت ان معناها لا اقتضى الحروف يقول الله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم وهي معنى شهيد الى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبه مثل ان يظن انه ان ظاهر قوله من في السماء ان السماء تقله او تظله تقله تحمله تظله تكون فوقه وهذا باصر باجماع اهل العلم والايمان فان الله سبحانه وتعالى قد وسع كرسيوه السماوات والارض وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ومن اياته ان تقوم السماء والارض ان كتب العقيد الوصيه كتاب عظيم القدر ينبغي لكل طالب علم ان يهتم ب يعني دراسته دراسه متقنه بل وحفظ ما فيه من الادله ومصنفات هذا الامام من سمير الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله في الانتصار لمعتقد اهل السنه والجماعه قد طبقت في مشارق المغرب ولو ذهبنا نذكر اقوال اهل العلم والدين من السلف وخلف نحتاج الى عده اسفار الى عده احمال وفيما ذكرناه كفايه ونحن نشهد ونحن نشهد الله تعالى وحملت عرشه وجميع ملائكته وأنبياءه ورسله وجميع خلق أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أرسنة والجماعة سبفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه تائن من خلقه وهو يعلم ماهم عليه لا يخفى عليه منهم خافية واستواؤه على عرشه كما أخبر ونحن نشهد الله تعالى وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يريق بجلال ربنا وعظمته لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا بل نقول أمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة ولا نتخطاهما إلى غيرهما ولا نتجاوز ما جاء فيهما فننطق بما نطق به ونسكت عن ما سكت عنه ونسير سيرهم حيث سار ونقف معهم حيث وقف ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان شاء الله المره القديمه في امتحان من اول الكتاب لغه ثانيه ها هو اللي فات وخلاص يا شيخ عارف الصفحه بقى نقول كيف يكون العرش مخلوقا وفعل الاستواء غير مخلوق ولا بد من الاقتران اقتراني يا, يا يا يا يا, يا ايها الاخ الكريم كيف الاقتران كيف ذلك نحن نثبت فعل الرب عز وجل ليس ان هذا فعله سبحانه وتعالى كان في وقت معين نعم الذي يعني يثبت ان افعال الرب تكون في وقت معين ولكن فعله سبحانه وتعالى ليس مخلوق لانه لا يشبه افعال المخلوقين كما قال البخاري ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين ما هو الاقتران الذي تقول اقتران ايه ما وجه لهجوم الاقتران او حتى لزوم ان يكون الفعل مخلوقا لانه كان مع مخلوق ده كده الله عز وجل خلقنا فالخلق غير المخلوق خلق الرب عز وجل لنا فعله هو خلقنا بكن سبحانه وتعالى وبامره سبحانه وتعالى ونحن مخلوقون هذا الاقتران اقتران في ماذا ده كلام باطل ولا يرضى قوله صفه القديم لله تعالى وردت قارهك شفطه للسلطان القديم اعوذ بالله العظيم ووجهك الكريم وسلطانك وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم هذا صحيح وثابت لكن لفظ القديم لم ترد في الكتابيه السنه عن الله عز وجل من اسماءه وانما في وصف سلطان وبهذه القرينه الداله على ان القديم معناه الازلي لكن قديم يستعمل في اللغه بمعنى الممدوح ومعنى المذموم فلا يلزم لذلك لم يرد في اسماءه ذلك معظم هذه النقول من كتاب الذهبي كتاب العلل للإمام الذهبي وانا هذه الكتب التي قال فيها ولا الا اما يعني ذكرها الشيخ حسان مفي في كتاب الفتوى الحنويه مسننا الى الكتب الموجوده وهذه كتب محفوظه وموجوده واكثرها الان قد طبع يعني فكره كانت مطبوعه منذ مده طويله لكن كثير من الكتب المذكوره طبع الان وبعضها موجود طبعا في كتب السنن والاثار ونحو ذلك لم يذكر اسم المولود من اسماء الله السؤال بتاع كيف ناسب صفه الاحاطه وصفه الفوقيه في نفس الوقت كما ذكرنا الله علمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره وقدرته محيطه بكل شيء وهو عادل فوق العرش بلا كيفيه الثلث الأخير في الليل يكون في المشرق والمغرب يعني يكون مختلف ما هو أجه الجمع يفعل الله ما يشاء هل فعل الرب بالنسبة لقوم في وقت معين ينافي فعلا آخر لقوم آخرين في نفس الوقت لكن لهم أحوال أخرى ولا يمنع أن يصعب من هؤلاء وينزل لهؤلاء سبحانه وتعالى <تصفيق> اسم المنيع هل هو المانع؟ قد يحتمل لكن لم يرد اسم المنيع فيما نعلم والمانع لم يرد الا مختلبا بالايه بالمعطي المعطي المانع وابن كلمه المنيع يقصد بها القويه والله اعلم استنفروا قلت ان معنى قوله انا سلفه ما معنى قول عز الامنتم من السماء ان السماء معناها السمو اينا علو كيف استقيم ذلك التفسير مع قوله هو, هو الذي في السماء اله هو احنا لما فسرناها هنا بكده يبقى كل الموضوع لازم يبقى كده لا يلزم الناس تفسر هو الذي في السماء اله يعني هو معبود في السماء ومعبود في الارض الذي في السماء اله ما معنى الاله بمعنى المعبود وفي الارض اله بمعنى المعبود يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض هذا يستقيم قوله تعالى فانه ينزل ولا يغني عنه العرش انه ينزل معه عرشه وليه يا اخي جذر الكلام احنا قلنا العرش هينزل ورافع لم لم يارض ذلك ما هنثبت نزولا دونه كيفيه فلا كل هذا منبعه من, من التكييف من, من من تخيل كيفيه معانه ولاوازمها فيترتب على ذلك نسب هذه المنكرات الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه فهو باق من سبحانه من عرشه لان العرش مخلوق ده صح دائم من العرش منفصل عن العرش لا يقتضي حلولا في العرش اذا كنا لا يخلو منه العرش مش معناها ان هو ايه ان هو في حل في العرش ده العرش من مخلوقاته ولكن معنى انه لا لم تزل صفه الاستواء على العرش عن الله ده معنى لا يخلو العرش بيقول قول ابن قتيبه كيف سئل احد من الناس ان يقول ان الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه هل معنى ذلك أنه جزء أن نقول أن الله سبحانه وتعالى بكل مكان ولكن مع التهديه عن حلول لا يصح ذلك لأننا إنما نثبتنا سبب في كتاب السنة هل ورد في كتاب السنة أن الله في كل مكان قطعا لم يرد في نص من كتاب السنة أن الله في كل مكان ولكن هم يقولون ذلك ويفسرونه كذلك اللي قالوا ربنا في كل مكان فسروه بإيه بالحلول فهو يرد عليهم على كلامهم أما أنه ناخد جزء من كلامهم الباطل ونحط له لزء تاني عن الحق فلماذا نفعل ذلك يعني كلامهم الباطل ده ان الله في كل مكان وليه نحط معاها كلام يناقضه وينزع ان هو الاتحاد الكلام المتناقض ده كلام باطل لا يرض وقلنا معيه الله معيه ذاتها هذا لفظ موهم ولا نحتاجه اليه ونثبت ان الله مع خلقه حيث كانوا وهذه المعيه لا تقتضي منافاه لصفه العلوم حديث ان الشمس تدور كل يوم من تحت العرش وتسجد لله كيزنوتا يشبه وان الشمس يمكن متابعتها في كل وقت ان ذكرنا هذا الكلام من قبل لا إن, ان ان يمكن ان يكون ذلك عند غروب الشمس من عند مكه او المدينه او ما نحوها يعني من مركز اليابسه كما ذكرنا فان يكون للشمس سرودا كل يوم عند غروبها من عند مكه او يعني عند ام القرى او نحوها من البراد كالمدينه انها في نفس الوقت تقريبا ويمكن ان يكون سرور الشمس في كل لحظه من لحظات فان الشمس يحدث فيها اشياء هائله كثيره جدا لا ندري عنها شيئا فالله عز وجل اعلم بكيفيه سرورها ونحن لم نثبت كيفيه السرور الشمسي اننا لا نعقله ولا ندركه اقول هذا وصف الله ولكن